ش ب ك ة مزامير آ ل داود تقدم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله أكبر أكبر رب يوم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 كفروا بآيات ذلك, بأنهم قالوا ذلك بانهم كفروا ب آ ي ا ت الله وقالوا أ ئ ذ ا كنا عظاما و ر ف ا ت اانا لمبعوثون خلقا جديدا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 إ ن الذين أ و ت و ا العلم من قبله إ ذ ا يتلى عليهم يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا ويقولون ويقولون سبحان ربنا إ ن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون ل ل أ ذ ق ا ن يبكون ويزيدهم خشوعا الله、أكبر.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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أ ك ب ر سمع الله لمن ح م د ربنا ولك الحمد الله أ ك ب ر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا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 ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م إن ي ق و ل و ن إ ل ا كذبا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 ل ف ض ا ل و الدكتور ر ب محمد راتب ا ل ن ئ ب ل س ا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 السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين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 لفضيله ا ي أ ت و ن عليهم ب س ل ط ا ن ب ي ن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 واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا و موسوعه م ذ النابلسي ت ا ي ي م و ذ ت للعلوم الاسلاميه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 ن موسوعه إن ي ظ ه ر ا عليكم ي ر ج ك م أو ي ي في د و ك م م ل ت م النابلسي ت ل ح أ د ا و ك ذ ك أعثرنا ع ه م للعلوم ي ع م و و ا أن د ا ل ه حق أ الاسلاميه س ع ب ف ي ا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 ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا ت م ا ر فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا ت س ت ف ت فيهم منهم أ ح د ا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 واذكر ربك إ موسوعه ي ت ق ل س ى أن ي د ي ن ربي ل أ ق ر ب م ن ه ذ ا رشدا و ل ب ث ث و ا في كهفهم ل ا ا ث م ئ ة س ن ي ن وازدادوا تسعا ق للعلوم ا ل ه أ الاسلاميه ب ث و له ل غيب ا م ا ا ا و و ت أ أبصر به وأسمع ر ض به م ل ه من دونه ب ولي ولا يشرك في حكمه احدا الله اكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر ل ل ه الله م و ا ل ل ه أكبر ا الله أكبر ل الله أكبر لله ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن اهدنا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ص ر س و ع ه النابلسي ل ل ع ل ي ه م الاسلاميه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 ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا نطيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق م ت ك ئ فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أ ك ب ر سمع الله لمن ح م د و ربنا ولك الحمد الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر ويا إ كنستعين اهدنا سراط المستقيم سراط الذين امت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالبين واضرب لهم موسوعه ث ل ل ل ا ر ج ل ل ن ا أ ح د م النابلسي ت ي ن من ن أ ع وحففناهما ن ب خ وجعلنا ن ه م ا زرعا ك للعلوم ت ا ج ن ن ت آتت ي أ ه ا ل تغنم الاسلاميه ل ه ا ر ثمر ا وكان له ثمر فقال لصاحبه و هو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز ن ف ر ا و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا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 و خ ي ر ث و ا ب ه د ى ش ر ق ب د ا ل ل ه أ ك ب ر سمع ا ل ل ه ل ذ ا ح م ض ر ب ن ا ولك ج ت م ا ل ل ه أكبر أكبر <تصفيق> ا ل م و ا و ع ه ا ل ل ه ا ك ب ر ا ل ل س ا ل ل ه اكبر. ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م مالك ي و م الدين.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 مثل واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء أ ن ز ل ن ا ه من السماء ف ا خ ت ل ق به نبات ا ل أ ر ض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله ع ل ى كل شيء مقتدرا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 ويوم يقول نادوا, دع... نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم ولم ا ا ق ع و ه يجدوا عنها مصرفا الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا ا م عليكم ورحمة ل ل الله. الله. الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله رب يوم إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ط ا ع ن ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس من كل مثل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا وما منع الناس أ ن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم س ن ة ا ل أ و ل ي ن او ي أ ت ي ه م العذاب قبلا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 ولكن ا اعصي م ا ا ل ل ه ان ل ل ي ك م ن ح م د هناك ر ب و ل امر ل ح د الله ك ب اخر ل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 قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا الله اكبر, الله أكبر. <تسنع> الله لمن حمد. ربنا الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر.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 إ ي ا ك نعبد و إ ي الهدى ك نستعين شركه دعويه غير ا ط ربحيه ن أنعمت ع ل ي م ذات م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل اجتماعي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 الله أكبر. سمع الله, لمن حمد. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أ ح ط ن ا بما لديه خبرا ثم أ ت ب ع سببا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما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 ف أ ع ي ن و ن ي ب ق و ة أ ج ع ل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال ا ن ف خ و ا حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ل ط عليه قطرا فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا الله أكبر. سمع الله لحميده سمع الله اكبر الله اكبر